وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول مُصَدِّقًا مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ فَلَا يَصَّدَّقُونَ بِرَسُولِهِ يَأْتُونَ بِالْبَاطِلِ men Yeah. يَا قِلَّةٌ كُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُغْدِ خِرْقُكُمْ دَنَتْ سَتُرِيمُ تَحْتَ ذَلِكَ وَالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ مُهَاجِرُونَ uh ah uh